وفي هذا الجو الروحي ولا تعطوا فرصة لعدو الخير إنه يسحبنا على الإطلاق بكلمة بعيد هنا أو هناك خلونا نركز في الجرعة الروحية إلا أنا أولكم ويعلم الرب يسوع أولكم أنتظر لأن وعد الكتاب المقدس المروي أيضا يروى سلام مجددا لكم أحبائي وكنا نواصل في الروح القدس نتكلم في أربع حلقات أو خمس حلقات سابقة والآن أيضا تابع لموضوع الروح القدس أعتقد الحلقة الخامسة أو السادسة في هذا الموضوع وسأقرأ بداية من بشارة القديس يحنى الأصحاح 15 من الآية الأولى قول المسيح له كل المجد لسان الحياة يقول أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به ثبتوا فيا وأنا فيكم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 لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا خلونا نقف لحد هنا ونشوف بركات الرب علينا النهاردة والكلمة التي سيغزين بها في هذا الوقت يقول الرب يسوع أنا الكرمة الحقيقية لماذا ذكر الرب يسوع كلمة الحقيقية لان في ناس كثير ادعت انها الكرمة في ناس كثير افتكرت انها ممكن تكون كرمة وكان كل واحد فيهم كرمة زائفة لا تعطي حياة ولكن المسيح له كل المجد حينما يقول الكرمة الحقيقية اي يقصد أن فيه عصارة الحياة هو الذي يستطيع أن يقدم عصارة الحياة هناك أمم وشعوب أيضا اعتقدوا أنهم كرمة واعتقدوا أن فيهم عنقود الحياة ولكنهم لم يقدموا إلى العالم أي شيء ونقرأ في العهد القديم الرب الإله يقول في إشعياء ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه له بعد خلونا نشوف مع بعض في إشعياء ونقرأ الكلمة الحية لأن الموضوع واحد لو شفنا مع بعض في صفر إشعياء وتحديدا في الأصحاح الخامس يقول من الآية الأولى لأنشدنا عن حبيبي نشيد محبية لكرمه كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة نقبه يعني حرسه ونقى حجارته وغرسه كرم سورق كرم سورق يعني كرم مختار يعني أفضل أنواع الكروم وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديا خلوا بالكم يا أخوة من الكلام لأننا نحن أيضا أغصان في هذه الكرمة المسيح فينتظر المسيح أن نصنع عنبا فنصلي أن لا يكون عنبا رديئا والآن اسمعوا ماذا يقول الرب الإله في الآية ثلاثة والآن يا سكان أورو شليمة ورجال يا هوزا بيني وبين كرمي ماذا يصنع ايضا لكرمي وانا لم اصنعه له ايه اللي ممكن كان يتعامل وانا قصرت في العمل من عملت كل شيء جميل وكل شيء رائع وكل شيء ممتاز غرسته كرم سورق لماذا اذا انتظرت ان يصنع عنبا صنع عنبا رديئا وصنع عنبا رديل والمسيح له كل المجد يقرر انا الكرمة الحقيقية ونحن اغصان في الكرمة وكان الشعب في القديم كنيسة العهد القديم كان يرمز لها بالكرمة التي كان ينتظر ان تسقي الارض كلها من تعاليم الإله ويقول جعلتك نورا للأمم لتكون خلاص لأقاص الأرض يتكلم عن إسرائيل ولكن إسرائيل قصر في خدمته ولم يكن حتى أمينا على مستوى شعبه ليقدم لهم الطعام الروحي لقد ترك الرب الإله وعبدوا الأوثان ولذلك عاقبهم الرب الإله مرات عديدة جدا أنا الكرمة الحقيقية كل من يدعي أنه كرمة فهو كاذب كرمة حقيقية هو كاذب لأنه لا يمتلك الحياة في ذاتها وإنما المسيح له كل المجد هو الذي يمتلك الحياة في ذاته هو الحياة هو الذي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة تخيلوا شخص يقف ويقول أنا الحياة أنا الحياة يمتلك من السقة ومن القوة ومن الإرادة الزاتية ما يجعلنا النسق في شخص هذا القائل لأنه قال وأكد بأدلة محسوسة واقعية أنه صاحب هذا الكلام ويمتلق قوة هذا الكلام حينما أراهم ببراهين كثيرة وقال لهم إن لم تصدقوني فصدقوني بسبب الأعمال لأنها كانت أعمال خارقة أعمال إلهية أعمال فوق مستوى الإنسان أنا الكرمة الحقيقية لم يأتي شخص يا إخوة في تاريخ الإنسان على الاطلاق ويقف ويقول للناس أنا الكرمة وأنتم أغصان فيها من يستطيع أن يقول هذا الأمر إن لم يكن هو صاحب الحياة إن لم يكن هو الذي يضخ العصارة يضخ رحيق الحياة إلى كل شخص لا يستطيع أحد أن يقول ذلك إن لم يكن هو الحياة ورب الحياة التي في الناس قالها المسيح له كل المجد وقال معها كلمات وعبارات كثيرة جدا تؤكد طبيعة وتؤكد حقيقة ولكن الآن المسيح له كل المجد يتناول جزئية علاقتنا به وأنه ليس بعيدا عننا وأنه ليس إلها في السماء ونحن عبيد على الأرض ولكن الأمر أعمق من ذلك بكثير فهو يقول لنا هناك شركة حية تربطكم بي كيف يا سيد يقول أنا الكرمة وأنتم أغصان في ما أروع هذا التشبيه ما أروع هذا التشبيه الحقيقي لأن الأغصان تشرب وتتغذى وتعيش وتحيا من عصارة الكرمة وإلا فهي أغصان ميتة والمسيح له كل المجد يقف في عصره وفي جيله وأمام كل الناس يقول لهم أنا الكرمة الحقيقية الحقيقية وليست أي كرمة كل كرمة كل كرمة مجرد عصير لحياة ولكن المسيح لا يقصد ذلك الأمر وإنما يقصد حياة تمتد تبدأ هنا وتمتد في الأبد ولا تنتهي حينما يقول أنا الكرم الحقيقية هو يقصد بذلك أنه الذي فيه الحياة ونحن نرتبط فيه كما يرتبط الغصن في أصله لما بتبصوا للكرمة أو لأي نوع من الأشجار وتشوفوا الأخصان طالعة من الأصل الأصل لحمة واحدة لحمة واحدة حتة واحدة ما بتحسش انه في الغصن دا متركب كذا يعني تركيب لا الجسد جسد واحد والمسيح اخذ طبيعتنا ايها الاحباء المسيح له كل المجد اخذ طبيعتنا البشرية وشاركنا في اللحم والدم لنشترك نحن في قداسته وفي بره وفي ملكوته معه هذا الكلام جيدا أيها الأحباء شاركنا المسيح في اللحم والدم شاركنا في طبيعته البشرية أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له أخذ الذي لنا ما خل الخطية أخذ طبيعتنا البشرية عاش فيها جال فيها قدم فيها ما لم يستطع إنسان على وجه البسيطة على الأرض أن يقدمه وحسب كل ما قدمه المسيح لصالح طبيعتنا البشرية لقد كان المسيح له كل المجد كاملا في كل شيء فحسب كماله لصالح الطبيعة البشرية الساقطة خلوا بالكم من الكلام أيها الأحباء خلوا بالكم من الكلام لقد سقط الإنسان في كل أجياله في كل شخصياته في كل قديسي الكل في الموازين إلى فوق الكل أخطأوا وأعوذهم مجد الله ليس من يفعل صلاحا مطلقا ليس ولا واحد فجاء المسيح ليحقق لنا الكمال الذي كان يجب أن نحققه نحن ولم نستطع أخذ هذه الطبيعة البشرية وحقق فيها الكمال المطلق فكان المسيح في ناسوته كاملا كمالا مطلقا فحسب هذا الكمال لصالحك أيها الإنسان أيها الإنسان العاجز أيها الإنسان الذي لا تستطيع أن تكون كامل ولكنك في المسيح تستطيع أن تكون كاملا لأنه صار كاملا لاجلنا أجمعين فأخذ الذي لنا وأعطانا الذي له أعطانا بره قداسته كماله والآن إن كنت تريد أن تكون كاملا فكمالك محفوظ في المسيح إن كنت تريد أن تكون بارا فبرك محفوظ في هذا البار الذي لم يخطئ ولا في واحدة بعيدا عن المسيح لا تستطيع المسيح ضمن لك البر الكامل لأنه حقق هذا البر في شخصه في طبيعته فعاش بارا ولذلك إن أردت أن تكون بارا عليك أن تكون غصنا حيا في المسيح الكرمى اللي فاهم كلامي متجاوب معاي اكتب لي سبع إن أردت أن تكون باررا وكاملا وطاهرا ونقيا لا تستطيع أن تعيش هذه الحياة بعيدا عن أصل الكرمة الذي هو المسيح طب ليه لأنه الوحي الذي حقق البر والكمال المطلق ولم يستطع لا قديس ولا صديق ان يحقق هذا البر المطلق غير شخص المسيح له كل المجد ولذلك الرب يسوع اراد ان يعرفنا هذه العلاقة وهذه الدالة هذه العلاقة الخاصة وهذه الدالة الخاصة وهذه الرابط الخاصة التي والرابط وكيف نحيا فيه فأعطانا هذا المثل أنا الكرم الحقيقية هل المسيح له كل المجد لكيما يقول انا نبي يقول أنا الحياة يقول أنا الحق يقول أنا الطريق يقول أنا الكرمة وأنتم أغصان فيها هل هذا كلام من يريد أن يقول للناس أنا نبي النبي لا يأتي لينادي بنفسه النبي يأتي لينادي بالرب الإله وليس بذاته ولا بشخصه ولكن المسيح جاء ليتكلم أيضا عن طبيعته الخاصة انا الكرمة الحقيقية وابي الكرام اللي بيجني السمر اللي حيدور في الاغصان اللي مستني السمر ابي اللي بيدور فينا ابي اللي بيبحث عن استمار في اغصاني انا الكرمة وانا اعطيكم الغزاء أنا مسؤول أن أقدم لكم كل ما يجعلكم مصمرين أعطيكم حياة أضخ لكم كل القوة لتأتوا بالثمر لا يوجد عزر عندك لو ما كنتش فاهم أفهمك لو ما كنتش عارف أعرفك لو نقصك حياة أدي لك لو عايز ثمر انا معنديش مانع انا عاوزك تشتغل معايا انا ممكن ادي كل شيء واجعلك مسمرا وابي يبحث فيك عن الثمر اسمعوا ما الذي يقوله الرب الاله في العهد القديم يقول عينا الرب تجولان في كل الارض عينا الرب تجولان في كل الارض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه الرب يدور على السمر يا اخوة الرب الاله يبحث عن السمر في كل واحد فينا وان لم يجد هو على استعداد ان يباركك وان يعطيك امكانات ان تأتي بثمر ولا يرفض اي شخص على الاطلاق طالما أنت غصنا في هذه الكرمة يضخ إليك المسيح الحياة لكي ما تسمر فيه ولكي ما تأتي بثمر لمجده وأبي الكرام يبحث عن هذا السمر ولكن هناك مسؤولية أيها الأحباء هناك مسئولية كبيرة جدا اسمعوا ما الذي يقوله الوحي الالهي نبدأ بكلام المسيح ثم ننتقل الى الوحي الالهي ايضا على ثم شعياء النبي الاية اثنين تقدم لنا المسئولية حطونا الاية اثنين من بشارة يحنى 15 كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر أشكرك يا سيد صحيح الإله الرائع كلمات تنطق برحيقه كلمات تنطق بشخصيته وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر والآن دعوني أقف هنا لأن هنا عدة حقائق يجب أن ننتبه لها بداية كل غصن فيها لا يأتي بثمر ينزعه من هو الذي ينزعه أنا أنت لا دا لا عملي انا ولا عملك انت دا عمل الاب السماوي يا مناس مشغولة طول حياتها لكي تنزع بعض الاغصان في مكان ما يا مناس مضيع مجهود عشان تنزع غصن هنا وهناك احبائي هذا ليس عملنا أحباء المباركين لا تسمحوا لعدو الخير أن يضيع مجهودكم في أمور لا تعنين على الإطلاق كل ما يهم عدو الخير أنه يشتت قوتك ويشتت خدمتك ويشتت ذهنك ويجعلك بلا ثمر لا تسمحوا لعدو الخير أنه يبدد مجهودكم في شيء لا يعنين على الإطلاق كل غصن فيه لا يأتي بثمر ينزعه ينزعه هو مش احنا باول حقيقة وتعالوا نشوف ما الذي قاله الرب يسوع في هذا الاتجاه في متى 13 في متى 13 بنشوف وهو طبعا الاسخاح المعروف بصحاح الأمثال الرائعة مثل من الأمثال رائع جدا وهو مثل الزوان والحنطة تعالوا نقرأ مع بعض سأقرأ من الآية 24 والأحباء اللي بيساعدوني ممكن يحطوا الآيات على التكست مشكورين قدم لهم مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زرع ايه زرع زوانا في وسط الحمطة ومضى فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان ايضا امت ظهر الزوان لما الحمطة صنعت ثمر لكن هم صغيرين مع بعض ما بيكونوش واضحين زي بعض فجاء عبيد رب البيت وقال له يا سيد أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك فمن أين له زوان أو زوان فقال لهم انسان عدو فعل هذا اسمعوا الكلام دا المهم فقال له العبيد أتريد أن نذهب ونجمعه أتريد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 انشغلوا العبيد بالزوان افتكروا ان دا عملهم هو اخراج الزوان اخراج الاغصانة التي لا تعمل لا تنتج في الكنيسة اعتقدوا ان دا هو همهم وذي خدمتهم مسيح قال لهم لا دعوهما ينميان كلاهما معا الى وقت الحصاب سيبوهم دا مش عملكم يعني انا مش قادر ان انزع الزوان هو انا مش عارف اشيلهم لألا لألا ايه تنزع الحنطة معاه عارفين في مثل صيني يا اخوة في مثل صيني رائع جدا بيقول ايه بيقول حينما تتعارك الفيلة يعني الفيل جمع فيل فيلة حينما تتعارك الفيلة تتضرر من عراكه من عراكهما الحشائش يعني ايه فيل بيتعارك مع فيل ولا حيهمهم هم أدي بعضيهم بعد شوية كل واحد يروح لمكانه لكن من الذي يتضرر الحشائش بمعنى آخر لألا وأنت تنزع أذوان تعسر آخرين حمطة موجودين في الكنيسة فلا تأتي العثرة منك عزيزي ولا تشغل بالك بالأغصان التي لا تنتج ولا تشغل بالك وتبدد طاقتك مع الزوان كن حنطا وهذا رائع جدا كن حنطا وهذا رائع جدا اسمعوا الكلام جيدا أيها الأحباء كن حنطا وهذا يكفيك في المسيح ولا تبدد طاقتك ولا تشغل بالك بأمور لا تعنين على الإطلاق كم من مجموعات روحية انقسمت لانشغالهم بالزوان والأخصان التي لا تنتج كل واحد فيكم عنده خبرة ويعرف من القصص الكثير ولا أريد أن أفتح هذا الباب ولكن أريد أن أنبه تذكر يا عزيز الفاضل تذكر أخي أختي المباركين أرجوكم انشغلوا بأن نكون حمطة في المسيح وانسوا كل غصن وكل زوان علينا أن نصلي من أجلهم فقط إن أحسست أن هناك حنطة لأنه ليس لي أن أفصل وأعتبر نفسي حنطة والآخر زوان. هذا أيضا لا يجوز ولكن إن حدث هذا الأمر في فكري فالأرفع فكري إلى الرب من أجل هؤلاء أيضا إذن كل غصن فيا لا يأتي بسمر ينزعه هو الرب الإله الآب السماوي مش أنا ولا أنت مش عملنا نصلي من أجل الجميع وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر الأكثر الله هالكلام ده ما عندوش كفاية ما عندوش حد ما فيش وقت ربني يقولك كفاية خلاص انت أسمرت ما فيه الكفاية لا ده كل ما تجيب ثمر يروح منقيك أكتر عشان تجيب أكتر ايه الاله العظيم ده ايه البركات دي ايه البركات اللي بنتمتع بيها في حضرة الرب الاله في معية المسيح حينما نكون اغصان هناك خلوا بالكم من الكلام لا حدود للسمر في المسيح تاني حكرر الكلمة دي حينما نكون اغصان حيا في المسيح لا حدود للسمر الذي سنثمره في المسيح ما عليك سمحوني هذه الكلمة مرة أخرى عارفين سمر بلا حدود عارفين معنى الكلمة دي سمر بلا حدود سمر بلا حدود وهذا كلام المسيح هنا كلام المسيح أنك تستطيع ليس فقط أن تكون مثمرا ولكن أن تكون مصمرا على الدوام وعلشان كذا بعدين في نفس الاصحاح هندرس في مرات قادمة كيف ان المسيح يقول لهم ويدوم سمركم يدوم ولها معنى مزدوج كلمة يدوم اي ما اتيتم به من سمر يدوم مصمر ومن الناحية الاخرى ان يدوم اسماركم فيا لها معنى مزدوج بلا حدود في المسيح كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام كل غصن فيي لا يأتي بثمر ينزعه وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر ولكن ما هي الآلية إذا جاز لي التعبير للإثمار الروح القدس هنا يأتي دور الروح القدس في حياتنا لأنه نحن نثبت في الكرمة ونتغزى وبعمل روح المسيح فينا الروح القدس نصنع السمر أو بتعبير أدق الروح القدس يصنع الثمر فينا ويصنع الثمر فينا في حياتنا الشخصية ويصنع الثمر في خدمتنا فنأتي بصمر للمسيح شوفوا معاي كده حطونا الآية غلاطي خمسة اثنين وعشرين لأن ثمر الروح ده بجا ثمر الروح فينا فطونا الآية دي محبة فرح سلام طول أنا لطف صلاح وداعة تعفف ده ثمر الروح القدس فينا ثم يعمل فينا الروح لنأتي أيضا بثمر فالرب يسوع المسيح له كل المجد قال أنتم نور العالم أنتم ملح الأرض إحنا أيوة إنتو إحنا يا رب البهتين نكون نور للعالم آه إنت باهد بعيد عني إنت باهد ولكن إن كنت غصنا فيا فأنت نور لهذا العالم إن كنت غصنا فيا فأنت ملح للأرض الملح الذي لا يؤكل الطعام بدونه الملح الذي يطهر ويحفظ من التعفن ومن التحلل الملح الذي فيه صفات كثيرة ستكون أنت ملح في مجتمعك وفي ثقافتك وفي أرضك التي تعيش فيها أنتم نور العالم أنتم ملح الأرض لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالروح القدس وثباتنا في المسيح ثمر الروح محبه فرح سلام طول انا نضف صلاح ايمان وداع تعفف كل ده ثمار الروح القدس فينا انا الكرمه الحقيقيه وابي الكرام كل غصن فيا لا ياتي بثمر ينزعه بس في حاجة حلوة جدا هو مش بينزع من اول مرة ولا من اول يوم ولا من اول شهر ولا من اول سنة انحني امامك ايها السيد الذي تنتظر عودتنا بلطف الذي تنتظر في كل وقت فاتح احضانك لكل من يعود اليك أشكرك أيها السيد أنحني أمامك يا من بالرغم من فسوقي وفجوري وجريمتي وشروري إلا أنني حينما أعود إليك أجد يداك مفتوحتان وأجد صدرك الحنون يناديني لأرتمي فيه نعم يا سيد أشكرك أيها الأحباء هذا ليس تشجيع للخطيئة والخطأ ولكن هذا نداء لطرد اليأس ولسحق الشيطان الذي كثيرا ما يريد أن يعطل فينا العودة ويعطل فينا التوبة ويصدر لنا أفكار بأننا لن ننفع سنسحق بالرجاء الذي لنا وفينا في المسيح وقد قدم الرب يسوع المسيح مثل الابن الضال الذي لم يأخذ مجرد مال ويبدده ولكنه كسر قلب أبيه أيضا حينما طلب الميراس في حياة أبيه كسر قلب أبيه أخذ مراسه وترك البيت وذهب وبدد كل شيء في عيش مسرف في الخطية وحينما عاد وجد الأحضان مفتوحة فإن كان هنا مسؤولية في الآية رقم اثنين كل غصن فيها لا يأتي بثمر ينزعه فهو لا ينزع إلا حينما نعاند ونرفض ونرفض ويظل متمسك بنا ويظل ينتظر عودتنا حتى آخر نسمى ربما لا يكون لنا سمر في المسيح ولكن كأشخاص ينتظر عودتنا حتى آخر لحظة في حياتنا فقد ربح اللص الملكوت في آخر ساعات حياته كان لصا طوال حياته مجرما ولكن في آخر لحظات حياته ربح الفردوس فإذن إن كان كل غصن غصنفية لا يأتي بثمر ينزعه تلقي علينا بالمسؤولية وهذا رائع أن ندرك المسؤولية التي علينا ولنا في شخص المسيح ولكن ليكون لنا رجاء أن المسيح سيقبلنا أيضا وليس معنى ذلك أن نقول إذن لا مشكلة سأنتظر آخر لحظات حياتي لأننا لا نعرف متى ستكون آخر لحظات حياتنا كل لحظة ربما الرب يعطيكم طول العمر كلكم كل لحظة ربما تكون هي آخر لحظة في حياتنا كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر ثمر بلا حدود في المسيح والنهاردة مين اللي حابب يقول ثمر في المسيح كلنا حنقول إحنا أنا, أنا عاوزي كل ثمر في المسيح تعالوا نرى الآية الرابعة لأنها تفتح لنا بابا جديدا آسف الآية رقم 3 نحن وصلنا الآية رقم 2 شوفوا الآية رقم 3 تفتح لنا بابا جديدا أنتم الآن أنقياء مين اللي بيجيب السمر انا عايزكم تشتركوا معايا يا شباب اللي بيجيب السمر الغصن النقي اللي تم تنقيته مش كده معايا اللي بيجيب السمر الغصن الذي تم تنقيته والان رب المجل يقول انتم الان انقياء تستطيعوا ان تأتوا بسمر لكن مش بس كده وبيسكت بكم الحتة في منتهى منتهى الأهمية الآن أنتم أنقياء بسبب لسبب لسبب إيه هو السبب؟ الكلام الذي كلمتكم به الكلام الذي كلمتكم به الكلمة تنقي أيها الأحباء كلمة المسيح حية وفعالة وأنضى من كل سيف زي حدين وهي خارقة إلى مفرق الروح والنفس والمخاخ والمفاصل ومميز أفكار القلب ونياته حطونا الآية دي في عبرانين أربعة ناشر عبرانين 14. المسيح له كل المجد يقول الآن أنتم أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به تعالوا نعمل معادلة إيه رأيكم؟ تعالوا نعمل معادلة عايزين كذا نحط الآية دي اللي قالها السيد المسيح أنتم أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به خلاص؟ ده حقيقة وضح المسيح حط معاها الآية في التطويبات التي قالها الرب يسوع على الجبل جبل التطويبات حينما قال طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله شوفوا الكلام ده مترابط ازاي ما أمجدك يا سيدي ما أروعك الآن أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به توبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله خلونا نحل المعادلة إن كنت تريد أن تعاين الله يجب أن تكون نقي القلب وإن كنت تريد أن تكون نقي القلب عليك بكلام المسيح ثاني ثاني كلام المسيح يؤدي إلى النقاء والنقاء يؤدي إلى رؤية الرب في حياتنا طبعا حياة كلام المسيح مش مجرد سمع حياة كلام المسيح الآن أنتم أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به فأنتم طوباكم لأنكم انقياء القلب ستعاينون الله وضحت المعادلة أيها الأحباء فالذي يريد أن يعاين الله لابد أن يكون نقي القلب ولن يكون نقي القلب بعيد عن كلامي الذي ينقي القلب الآن أنتم انقياء لسبب الكلام مرة كنت أقرأ عن أب روحي مع تلميزه ركزوا معي في الكلام ده لو سمحت وجاء التلميز الذي يتتلمز أنا أقرأ الكلمة ولكني أشعر أني لا أستفيد صحيح كذا كلام المسيح يؤدي إلى نقاء القلب يؤدي إلى معاينة الرب قال له أنا أقرأ الكلمة ولكن أشعر أني لا أستفيد فقال له شايف السبت ده عارفين السبت مش عارب بتسموه إيه في البلاد الأخرى سبت زي وعاء لكن مصنوع من يعني الخوص بتاع النخل فهو يمكن أن تحمل فيه أشياء ولكنه لا يضبط الماء سلة. نعم قال له خذ هذه السلة واملأ هذا الوعاء الكبير من البحر فابتدى يشيل في السلة المية عبال ما يوصل للحوض عشان يملاه السلة ايه تنزل المية ما يوصلش بشيء فكرر الامر مرة ومرات عديدة ثم تعب وذهب الى معلمه وقال له لا أستطيع لأن الماء ينساب من السلة قال له أعرف يا بني فانظر ما الذي حدث في السلة بص كده في السلة قال له إيه نطفت نطفت ليه لأن الماء داخل وطالع من الاتجاه الآخر فمر واثنين وثلاثة خدت معها الأوساخ وخرجت فقال له كلمة الرب لا ترجع فارغا وإن قرأت الكلمة وأنت أمين في قراءة الكلمة حتى وإن كنت لم تفهم ولكنها تنقي لأنها كلمة الرب الحية فكلمتي لا ترجع إلي فارغة أشكرك أيها السيد شفت كلمة الرب قوية زي كلمة الرب نقية كلمة الرب طاهرة كالشمس فأنتم أنقياء لسبب الكلام مش أنتو أنقياء لبر فيكم مش أنتو أنقياء علشان في حاجة فيكم حلوة الحلاوة فيي أنا بس أنا هعكس حلاوتي عليكم و... وحأصطع من نوري عليكم فيرى العالم القمر ويقولون السمر ويعيشون السمر ولا يدرون الخبر أن القمر هو شعاع الشمس يشوفوا حلاوتك كمسيحي ونورك وكلماتك العطرة المملحة بملح فيقولون أن الرب الحقيقة فيكم كلمة الرب حية فعالة تصنع ثمارا رائعة ثمار تشهد عن المسيح أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به الكلام كلمة الرب والمسيح أيها الأحباء هو الكلمة في ذاته هو الكلمة اللوغوس فالمسيح له كل المجد هو الكلمة المتجسد وهو الكلمة المقروء وهو أيضا الكلمة الذي نتغزى به لأنه قال إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليس لكم حياة فيكم فهو الكلمة التي نأكلها والكلمة التي نقرأها والكلمة اللوغوس الذي حل في طبيعتنا البشرية واتحد بها اتحاد تام وكامل ومطلق سنقف أيها الأحباء عند هذا النص الإنجيلي هذه الآية ثلاثة لنكمل في المرة القادمة ولا سمر بدون عمل روح المسيح ونحن ثابتين في الكرمة الذي هو المسيح الذي له كل المجد إلى الأبد وإلى أبد الآبدين كلها أمين ثم أمين ثم أمين اشكركم احباء المباركين من اجل حضوركم من اجل صلاتكم من أجل تواجدكم اشكر احباء الادمنز المباركين الذين بدون...